وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار أيها المؤمنون إن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة قال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية وإن القبر عباد الله أول منازل الآخرة فعن هانئ مولى عثمان أنه قال كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي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 اخرجه الترمذي وحسنه الالباني عباد الله كو امني سيكو كما الوصى الله سبحانه وتعالى يعد اركان الإيمان alkoxy hisabu nguzo za iman asema walakin والبر هنا بمعنى التقوى وبمعنى الإيمان الإيمان لنيني ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر مطاق موشوا آية نقال يمواميني الله ناكا ميني سيكو يموشوا أيها المسلمون كواميني يليو تاجوا يليو يوم داني كبوري Ya siku ya mwisho na kaburi ndio nyumba ya kwanza na mashukio ya kwanza katika nyumba za يوم الاخر asema mola Uthman hani kwa Uthman radhiallahu anhu alikuwa kismama kwenye kaburi yabki alikuwa akilia mpaka akitotesha ndevu zake kwa nini kwa machozi wakamuliza waliomuliza تذكر الجنة والنار ولا تبكي ويهو تاجى فيبو كتاجى موتو ولا تبكي عثمان لكوى من أمير المؤمنين يعيظ الناس ويخطب الناس ويذكرهم بالآخرة أو تجي فيبو أو تجي ولا تبكي وله لي وتبكي من هذا نوالي كلك اسمام جو يكبوري أكو منبيه عثمان بن عفان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنتم صلى الله عليه وسلم لسيما إن القبر أول منازل الآخرة كبوري دنيوم بياكوانزا نمشكو ياكوانزا يا آخرة فمن نجا منه فما بعده أيسر منه أتاكيكو سلميكا أتاكيكو وكوكا ونهي لكبوري باسي أتاكيكو جبادها فما بيسي زيدي ومن لم ينجو منه نا يوليان بيي kwamba hata salimika na hata okoka na kaburi fa ma ba'dahu ashad minhu bas yatakofuata baada ya hapo ni mazito kuliko hayo haya ndio alimuliza uthman ikamiliki imani yake ya يوم الاخر itimie miongoni mwa haya mambo dhammatul qabr ni kule kubanwa na kaburi la buda muislamu aamini kuwakaburini kuna kubanwa na kaburi wala yanjo min وصغيرا أنثا وذكرا حكونا تكاوك سلميك ألي مؤمن ألي كفيري مؤمن أمك مكوب ونمدوغ وتواتبان ونكبوري لابد من الإيمان بهذا لابدة اليمين جموهيلي كوكونا كبان وكبورين عائشة رضي الله عنها أنفكيم تومي صلى الله عليه وسلم كوالي سيمة إن للقبر ضغطة كبوري لكنا نبانو لنبانا ولو كان أحد نجا منها نجا سعد بن معاد لو يؤتي أنج سلميكنا كبوري لو كنج كوانا يولي تكي سلميكنا كبوري كباننا كبوري باس أنج سلميك سعد بن معاد رضي الله عنه فيا أيها المؤمنون الإيمان بضمة القبر إيمان واجب لا يتم الإيمان باليوم الآخر إلا به لإيماني واجب حيتميمتك ومينيكواكي يسيك يموشم بك آمنهيلي ولكن المؤمن يضم ضمة ثم يفرج عنه مؤمنه بانو كيشاك كنجليوا والكافر يضيق عليه حتى تختلف أضلاعه أتبانو ناتفيني بكام بفزاك زيبتاني Kama zile unavopitanisha vidolev yako vya mikono. Ejoha almu'minun. Tumi sallallahu alayhi wasallama atuambia tena akitueleza kuwahili hakuna takaisalimi kanalu. Katka hadithi aliifakea ayyub radhiallahu anhu asema Anna sabiyan dhufin aliziku kijana mdogu mtoto mdogu ambekomba hajafikia taklif. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تومي صلى الله عليه وسلم كسيمة لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي لو إنك هوك نمت أتهف ناتسلميك أتبين كنت كمان نكبان ونكبور لأفلت هذا الصبي أنك سلميك هو كجانا مدوغ أخرجه الطبراني في الكبير عباد الله أيقنوا أن في القبر فتنة كويني يقين هو كوني كبوري كون فتنة والفتنة اختبار وامتحان نمتحاني كوني كبوري كون امتحاني امتحاني أنبوكوانبا وتكوج ملائك وويل وتكوليزك من ربك ما دينك من نبيك فمن أجابا جوابا صحيحا فله الجنة والكرامة ومن لم يجب فله العذاب والندامة أتك ما جوابها يا سهيه باس يتكونا بيب ناتكرمي وناء الله سبحانه وتعالى ناتكيشين وكجيب أتبات عذاب ناتكونا مويني كجوتا أسمع أسماء أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كتك حديثة اللي يفكية وكاتي وتكيو لكسوف أسيما نلفكوجك وننبايا عائشة فواجدت الناس يصلون نكا وكتوات ونصالي أكموليز عائشة كننيني عائشة أشارت إلى السماء أكاشرين بنغوني أسماء أكموليز آية يعني كميبات ونجوا جوا نكتك آيات الله سبحانه وتعالى كما بيا نعم أسيما نكا نكا نكا نكا نكا نكا نكا نكا نكا نكا نكا بعدم توميك مليزة أسمى أسماء كخطوبك وخطبياواتك كتكالي وخطبيا وانبياها يامنين وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور حكي كمي من مترمش ووحي كوانيني متتهني وكواني مكبوري متتهني ومنفوينجي مكبورين مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال مفانوا أو karibu ya fitna na mtihani wa masihi dajjal he ndivyo ilivyo khatari na nini wa mtihani wa ndani ya kaburi la yadhunnu dhan kwa koho ni mtihani ni mopesi kwa kujua ما نبيك نجوك نجيب لو ما اني يكونني هو متي صلى الله عليه وسلم ما حن يفنننا فتنه هني وفتنه يا مسيح الدجال فتنه يا مسيح الدجال نبيو فتنه كبوه ذهابه للمغوني معاشره المسلمين تومي صلى الله عليه وسلم حسي نبي اصفقوا عليه وتحذرش امه واكنا فتنه الدجال تومي عليه الصلاه والسلام يفنننا فتنه كبريني وامتحاننا وكبريني وفتنه الدجال الامر جلل حالي نمزيتو معاشر المؤمنين سي حالي nyepesi طه صلى الله عليه وسلم يمسحي kutoka kwake kuwa baada ya kuzikwa aliwaambia masahaba istaghfiru li akhiikum fa innahu al'an yus'al muombeni maghfirah huyu Akatueleza tueleza kuwa kaburini, kuna masuali tutaulizo dani ya kaburi. Waljawabu, ma ashera mu'minin, inna yakunu bil imani sahih fi d-dunja, kabla Jawabu, taidi kwa kuamini iman sahih katika huni ulimuengu, katika misha yako, kabla kuondoka, wala haina maana uli soma ukajuhu wa hapa ulimuenguni. Hada la yufiduk, jawabu inakua kwa iman. سكريزة الله سبحانه وتعالى نتوانبيه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الله سبحانه وتعالى أتوبتي ثبات أتوبتي قول ثابت ولي ولي واميني سيو ووتي ولي والإيمان نئلي ألي ويتاج الله في القرآن نمت مواك في السنة سيلي ليتونغنا كي لزواتوا يثبت الله الذين آمنوا ولي ولي بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة ألاف ويضل الله الظالمين نوال مذليم الله وطيزة هاتكو ونقول يكثبوت حتى أنككو أجوها قول مبوني قبل كتوكا ويفعل الله ما يشاء نكون حديثم تومي صلى الله عليه وسلم أتولي زيا كوى يولي يقول أتاك كجريب كسيما هيا توكي ألا فواسيما نلسكية ولمنغوني واتوا كسيما منين ونمين من كاكريرين كسيما كيف فالكوا كسيما هيا فولمنغوني لكن ألشين وكجيب هيا مس مسؤال كيف معاشر المؤمنين هلي جامبو نزيت سانة فتنة القبر نجامبو زيت سانة نعد لها تجيان داي نجامبو كمهيل عباد الله وإن من الإيمان باليوم الآخر إثبات عذاب القبر وإن من الإيمان باليوم الآخر لقد كأيمان كواميني يوم الآخر كثبتيشا نمتكو يتكيدي كوكبوريني كنا عذاب ونعيم القبر نكوكبوريني في يفل فيلكنا نعمة عذاب للظالمين عذاب كوالم ظليم ونعمة للمؤمنين المحسنين نعمة وتنعمش وليوميني وليوتين دمزوري هافا ولمنقوني لابد من هذا قال صلى الله عليه وسلم فلولا الا تدافنوا لو انجلikuwa nyinyi lau isingelikuwa nyinyi kuacha kuzikana yani haya nitakayowaambia lau hayangewazuilia nyinyi kuzikana basi la da'utullah ningemwomba Allah subhanahu wa ta'ala an yusmi'akum min adhab alqabr alladhi asma'u minhu ningemwomba Allah subhanahu عذاب سيم جيزو صلى الله عليه وسلم سيم الله متكواني ونكسكي متأچاكو زكانا لمانا كفهتو ويكاواني سيري ويكاواني غيب وسبب واتوا سياشيكو زكانا يكاوكنا مفوندج وارد مذارا كينية معاشر المؤمنين عذاب القبر أمر عظيم نجامب كبوا سانا نمتومي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ من عذاب القبر أمتو أمريشة تجلين لنا الله كتو كمانا نعذاب القبر وقد ثبت في القرآن والسنة ألوانا من, من العذاب في القبر زمي ثبوت أين تفوت, تفوت زمي تاج وكني قرآن نسنة أين زاذاب زكابرين مثل النار كما يلفق وكني قرآن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب بعد قيامة جسمامة دانيا كبوري ونالتوا موت الاف قيامة جسمامة وتفلقوا كوني عذاب كالي زيدي دانيا كبوري معاشر المؤمنين المصحة كوا كون عذاب ضربة بمطرقات من حديد kupigwa mtu nanyundo ويachuma كوني كيچوачاك اسيما mtu صلى الله عليه وسلم انا kupigwa nanyundo وهي وupigwa ukelele حقونا كيومبي اسفقوا هسكية ولو كليلواك اللي كريب وديمبال اسفقوا بنيادامنا مجيني كتيك عذاب زكابورين معاشر المؤمنين شق جانبي الفم إلى القفا كنا تكون قصوليوا في مبزون زمدوم هنا مطاقة هذه الشكان كني كيسوغوشاكي كتيك عذاب زكابورين معاشر المؤمنين رضخن بالحجارة كنا تكون قواندوا كما كنا نفوقوندوا ذيتو Kuna takayepondwa kichwa chake kitakuwa kikipondwa mpaka kikiwa uji kikirudi kikipondwa Haya yote ndani ya ndani ya kaburi katika adhabu za kaburi maashara wa muumini alharqu fi tannur min kuna kuchoma ndani ya tannur la moto tannur ni nile dude kubwa hivi kama mfano wa chungu imahuzikwa kwenye ardhi au huwekwa sehemu ambayo kwamba itakuwa imefinikika ndani kuna moto mdomu wake umekunjana chini ni kupana mdomo wake ni mchache watakuwa mitu wa ndani na moto wa tannur ni moto mzito sana maashara al muslimin miongoni muadhabu za kaburi ni mtu atakuwa kwenye mtu, mtu wa damu anaogelea kwenye mtu wa damu na kwenye ukingo kuna ane ya mawe kila kikurubia urushio mawe urudi kule kule hiyo ndio hali yake yeye kaburini tu anaishi na adhabu chungu mzima aina tofauti tofauti فاستعدوا لهذا عباد الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فيا عباد الله إن للقبر أحوال وأهوال قبور اذا كنا حالي لي كنا حالي تفاوت حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه سجاونا ماونيشو ييوتيليونيشوا مزيتو يعني ispokua yaliye maonisho ya kaburini ni maonisho na ni maonyesho ya kutisha zaidi ya maonyesho yale kwa hivyo ni hali mzito maashara wa muuminiin القبر billahi min adhab alqabr wa min fitnat alqabr tujilinde na allah subhanahu wa ta'ala kutokana na na adhab يا معاشره المسلمين اذا حمل في جنازه انوبوبيبوا katika جنازه اناเปเลยกو kuzikwa tabiatu ثلاثه mambo matatu yanamfuata ahluhu wamaluhu wa amaluhu fayarjiu ahluhu wa yuqsamu maluhu wa la yadkhulu ma'ahu alqabra illa amaluhu mambo واتوا عقب بعدك كوزika وتروجي مال yako yatagawanywa mirathi kunye kurithi na tarithi kabla hapo waliokudai watalipwa yatagawanywa ile mali yako la yadkhulu ma'aka alqabr hakuna takiingiana nayo kwenye kaburi illa amaluk isipokuwa amali yako falinjtahid fi ada' alfarayid tufanye تُفَنِي بِدِي تُزِدِي شَيَالِ مَا بُيَسُنَّةِ كُنْ يَنْدَاكُ وَجَامُ بُهِي لِمَعَاشَرَ الْمُؤْمِنِينَ خاصةً قيام الليل خاصةً قيام الليل قيام الليل حتى ركعتين حتى كبله جلالة تصال ركام بي لمعاشر المؤمنين قلني جام بمهيم ساننا لك سيدية كبوري قال أبو الدرداء رضي الله عنه صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبور sallini rak'ataini raka 2 katika usiku إلي leo usiku ili ziwe ni zenye kuwasaidia katika giza la wapi katika giza la makaburini wa kathratul istighfar ayuha almuslimin ghairu mu'in fil qabr قال kuleta istighfar ni msaidizi mkubwa ما جاور عبد في قبره أو ما جاور عبد في قبره جار أحب إليه من استغفار كثير هذا كان قريب منه كتك أكبر لك نحن نجران أين يوين أتكيبنز زيدي كوكي كوكي كوكي كريبنا كوكي كتك أكبر لكي كله كيوانا استغفار نينجي ناني أكبر لكي بس يولي اليكبريني فراهي زيدي كلكم مينجيني يكوامين قداني يكبوري لنستكثر من الاستغفار عباد الله لنبادر بالأعمال تفاني هركة كتكليز أعمال قبل فوات الأوان تفاني بدي كتكليز أعمال ولنتعذ بقول الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ الله سبحانه وتعالى أسيما امطك موت يناب مفكيا موجاوو حسه ها يا منينو تشكوه مزيناتيو نيني آيا تفanye bidii kufanye اعمال قبل كتفيكا سيتي ها لوتاجو كوني نيني moja wao akasema rabbirji'un mirejeshe mwala wangu kwa nini la'ali a'mal salihan fi ma taraktu ili nipate kufanya mema katika yale leo acha sikiliza hapa allah subhanahu wa ta'ala anambia nini kalla hakuna kurudi abadan au kalla hata kirudi hata fanya innaha kalimatu huwa qailuha ولا كنوديشو هفاني أعمال ذاكم سيدية كيش اسماجي هفا تشكوه وعظه ومن ورائهم الله أتتشييناه لجامب هفا وتتعذريشا بيكم بأن موتنا كفاني أعمال كيش أتكومبوش جامبهي لبادة كفكونا موت شنجيني سانا مكترشي أعمال ومن ورائهم بارزخ إلى يوم يبعثون كن منشي بارزخ منشي كبوريني مبكسيكو ينيني يكففليوا إما من شهاية أو تيييشكني نعمة أو من شهاية أو تيييشكني عذاب الله سبحانه وتعالى أتواني نهيلي أتو فتيتنبيه تكثريش أعمالي أسيما الفضيل بن عياض لا تجعل الرجال أو صياءك وسوفاني واتون ديو يعني أناواتيجمية أناواتيجمية جميني كيفا فنييني كذا ni kifa nfanyeni kadha ni kifa nfanyeni kadha la abadan usiwafanye hao ndio watu wa kuachia wasia wa kufanyia mema kaifa talumhum an dhayya wasiyatak wa anta qad dhayya ta qad dhayya ta fi hayatika vif mutakuja ku laumu wewe wakati ukijokiona kuwa hawakufanya yale waliowahusu wakati wewe mwenyewe hukuyafanya hayo wakati wa nini wa uhai wako Tasiru ila beyti l-wahsha kwenye nyumba ya upweke Wa beyti d Na nyumba ya kiza Wa beyti Na nyumba ya wadudu Ambo kwamba tako mwili wako Wa yakunu za fiha munkaran wa nakira Na mwenye kukutembelea kwenye ilo kaburi Ni munkar na nakir Malaika si wa Munkar na nakir Ndota kuja kukutembelea kwenye ilo kaburi وقبرك روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار نجوعوا قبري لك اما ني بستاني katika maustani ya pepo au shimo katika mashimo ya moto waliaadhu billahi min dhalik kesha asaima al-fudail a'aadhana Allahu wa iyyakum min an-nar fa naqul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 وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورض اللهم عن خلفان الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة رسول الله وعن معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة